بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس جرد تفسير العليمية رحمه الله تعالى فكنا مع سورة الأنفال مع تفسير سورة الأنفال يقول رحمه الله إذ يقول المنافقون يقول الذين في المدينة والذين في قلوبهم مرض هم المشركون غر هؤلاء يعنون المؤمنين دينهم أي توهموا ان ينصروا بساب دينهم فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ومن يتوكل على الله جواب لهم فإن الله عزيز غالب لا يذل من استجاره حكيم يفعل بحكمته ما يستبعده العقل يعني هنا ملاحظة في تفسيره للذين في قلوبهم مرض بأنهم المشيكون الداعي لذلك المغايرة بين المعطفين ذلك المنافقين قال الذين في المدينة ثم في تفسير الذين في قلوبهم مرض فصلوا بالمشيكون وينفسرون طبعا بغير ذلك وغير مشهور تفسير الذين في قلوبهم مرض بالمشيكين ولكن هذا هو الداعي بذلك في هذا الموضع الموضوع الآخر في موضعين ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة ببدر قال ابن عامر تتوفى التأنيث والباقون بالياء على التذكير تضربون وجوههم وأدبارهم ظهورهم بالسياط عند الموت وذوقوا أي وتقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق وهذا مقدمة لعذاب النار أي لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما تقديد جواب الشرف المحذوف ذلك الضرب والعذاب بما قدمت أيديكم أي بسبب ما كسبتم من الكفر وأن الله ليس بظلام للعبيد ظلام للتكثير لأجل العبيد كدأب أي دأب هؤلاء آلي فرعون أي دأب هؤلاء كدأب آلي فرعون هي لعلها في الأصل في تكرار لكلمة كدأب هنا أي دأب هؤلاء كدأب آلي فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله تفسيرا لدأبهم فأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ هؤلاء إن الله قوي شديد العقاب لا يغلبه في دفعه شيء ذلك إشارة إلى محل بهم بأن الله أي بالسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا إياها بالنقمة حتى يغير ما بانفسهم يبدل ما بهم من الحال إلى حال أسوأ التلبس بالمعاصي أو الكفر الذي يوجب عقابهم فإذا فعلوا ذلك غير الله نعمته عليهم بنقمتي منهم كما أنعم على قريش كما أنعم على قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفروا فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار وأحل بهم عقوبته وأن الله سميع لما يقولون عليم بما يفعلون كدأ بآل فرعون أي كصنعهم والذين من قبلهم من كفار الأمم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم بالريح وبعضهم بالغرق فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف لما كذبوا بآيات ربهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين يعني الأولين والآخرين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا أصروا على الكفر فهم لا يؤمنون كلا يتوقع منهم إيمان الذين عاهدت منهم بدل من الذين كفروا وهم بنو القريضة كعب بن الأشرف وأصحابه أي أخذت منهم العهد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها لأنهم عاهدوه صلى الله عليه وسلم أن عليه فأعانوا المشركين بالسلاح على قتاله وقالوا نسينا وأخطأنا ثم عاهدوا ثانية فأعانوا الكفار يوم الخندق وسار ابن الأشرف إلى مكة فعهد الكفار وهم لا يتقون الله فإما تثقفنهم تغفرن بهم في الحرب تشرر بهم من خلفهم المعنى افعل بهم فعلا من القتل ونحوه يفرق به من وراءهم من اعدائك لأنك إذا مكلت بهؤلاء تفرق الأعداء ولم يقدموا عليك لعلهم يتذكرون يتعبون فلا يحاربون وإما تخافن من قوم خيانة بنقض عهد فانبذ اطرح عهدهم إليهم على سواء أي بحيث تستوون أنتم وهم في العلم بنقضه لئلا تتهم بخيانة إن الله لا يحب الخائنين قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضيها أمدوها أو ينبذ إليهم على سواء أو ينبذ إليهم على سواء ولا يحسبنا الذين كفروا سبق أي فاتو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الذين هزموا من المشركين ببدل طالما يقول هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الذين هزموا فهو يفسر قراءة ولا تحسبنا فيكون هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الذين انهزموا من المشركين ببدر قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفصنا عاصم يحسبن بالغيب وفتح السين أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا وقرأ الباقون بالخطاب على المعنى الأول اللي هو فسر عليه ابتداء ولا تحسبن إنهم لا يعجزون لا يجدون طالبهم عاجزا عن ادراكهم قرأ ابن عامر لأنهم بفتح الألف بمعنى لأنهم أي لا يحسبن عليهم النجاح لأنهم لا ينجون والباقون بكسر الألف على الابتداء وعد لهم أي اتخذوا أيها المؤمنون لناقض العهد ما استطعتم من قوة قال كل ما يتقوى به من آلات الحرب ومن ببط الخيل أي اقتناؤها وربطها في الثغور للغزو ترهبون تخيفون به عدو الله وعدوكم كفار مكة قرأ غويس عن يعقوب ترهبون بفتح الرأي وتجديد الهاء من رهبة والبقون بإسكان الرأي وتخفيف الهاء من أرهبة وآخرين من دونهم من غيرهم من الكثرة قيلهم المنافقون وقيلهم اليهود وقيل الفرس لا تعلمونهم لا تعرفون أعيانهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أجره وأنتم لا تغذمون بنقص أجوركم وإن جنحوا للسلم مالوا للصلح قرأ ابو بكر عن عاصم السلم والبقول بالفتح وهما لغتان بمعنى واحد فجنح لها أي إن صالحوا فصالحهم وتأنفوا الضمير لأن السلم بمعنى المسالمه وتوكل على الله ثق به إنه هو السميع لاقوالك العليم بأحوالك وان يريد أي يخدعوك يكيدوك بالمصالحة فإن حسبك الله كافيك من خدعهم هو الذي أيدك قواك بنصره إياك بالملائكة وبالمؤمنين الأنصار وألف جمع بين قلوبهم أي بين الأوس والخزرج مع ما كان بين الفريقين من العداوة فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام وردهم متحابين في الله وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بقدرته البالغة إنه عزيز تام القدرة حكيم فعال لما يريد يا أيها النبي حسبك الله كافيك ومن اتبعك أي وحسب من اتبع هنا لم يعطف من اتبعك على الله من المؤمنين نزلت في البيداء في غزوة بدر يا أيها النبي حرب المؤمنين أي حسهم على القتال أبلغ حسه حوله أبلغ حث لأنه فسر حرب بالحث فالتحريض هو أبلغ الحث حسنا يعني, يعني أفضل كان يكتب الكلام متصيرا يا أيها النبي حريض المؤمنين أي حثهم على القتال أبلغ حث إياكم منكم عشون رجلا صابرون محتسبون يغلبوا مئتين من عدوهم وآقروهم وإياكم منكم مئة صابرة محتسبة قرى الكوفيون والبصريان يكون بالياء على التذكير والباقون بالتأنيف يغلب ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون دين الله ولا ثباتكم لظه شرط ومعناه أمر أي ليقاتل العشرون منكم مئتين والمئة ألفا وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم فنزل الآن خصص الله عنكم علم أن فيكم ضعف ضعف البدن قرأ أبو جعفر ضعفاء بفتح العين والمد و بالهمزة مفتوحة, مفتوحة النصبة النصب وعاصم وحمزة وخلف ضعفا بفتح الضاد واسكان العين والباقون بضم الضاد واسكان العين وكلهم بالتنوين من غير مد ولا همز سوى أبي جعفر فأيكم منكم مئة صابرة يغرب مئتين من الكفار وقرئ الكفيون يكن بالياء والباقون بتأي على وأيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بالنصر والمعونة فرد من العشرة إلى الاثنين فلا يجوز للواحد الفرار من اثنين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما تقدم ذكر الحكم في عقب تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ما كان للبيين أن يكون له أسرة قرأ أبو جعفر أبو عمرو ويعقوب تكون بالتائم أنسا لتأنيف الجماعة وأبو جعفر وحده قرأ سارة بضم الهمزة وبألف بعد السين والباقون بالياء مذكرا لتذكير الجمع وأسرى كأبي عمرو ويعقوب يقول والباقون بالياء مذكرا لتذكير الجمع وأسرى كأبي عمرو ويعقوب بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها وأمال أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف أسرى واختلف عن ورش حتى يثخن في الأرض يبالغ في قتل المشركين وأسرهم حتى يذل أو حتى يذل الكفر ويعز او ويعز الاسلام حتى يذل الكفر ويعز الإسلام. تريدون عرض الدنيا حطامها بأخذكم الفداء والله يريد الاخره يريد لكم ثوابها والله عزيز يغلب اوليائه على اعدائه حكيم يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإسخار ومنع عن الفداء حين كانت الشوكة للمشيكين وخير بينه وبين المني لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي يوم بدر بسبعين أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشارهم فيهم فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك وأهلك استدقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك فقال عمر رضي الله عنه اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء فمكنني من فلان نسيني له ومكن علي وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم فلم يهوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألينا من اللبن وإن الله لا يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجار وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فخير اصحابه فاخذوا الفداء وكان الفداء لكل اسير اربعين اوقيه والاوقيه اربعون درهما ولم يكن من المؤمنين احد ممن حضر الا احب الغنائم الا عمر بن الخطاب فانه اشار بقتل الاسرى وسعد بن معاذ قال يا نبي الله كان الاسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فنزلت الآية فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه يبكيان فقال يا رسول الله اخبرني فإن أجد بكاء بكيته بكيت وإلا تبكيت فقال أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة منه لولا كتاب من الله سبق أي حكم سبق في اللوح المحفوظ أنه لا يؤخذ على خطأ لمسكم فيما اخذتم من الفداء عذاب عظيم روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وسعد بن معاذ فلما نزلت هذه الآية أمسكوا عما أخذوه من الفدية فنزل فكلوا مما غنمتم من الفدية فإنها من جملة الغنائم حلالا أي اكلا حلالا أفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعتبة ولذلك وصفه بقوله طيبا قال صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغرائم ولم تحل لأحد قبل واتقوا الله في مخالفته إن الله غفور لما صدر منكم رحيم بتوبتي عليكم يايوا يا النبي قل من في أيديكم من الأسر قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وأبو جعفر الأسر بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ألف على وزن فعل وقرأ الباقون الأسر بفتح الهمزة وفتح السين من غير ألف بعد على وزن فعل وهم على أصولهم في الإمالة كما تقدم قريبا أي قل الأسر الذين ملكتهم وأخذ منهم الفداء إي يعلم الله في قلوبكم خيرا خلوص إيمان يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم عليه في الأخرى ويغفر لكم والله غفور رحيم رؤية أن نزلت في العباس رضي الله عنه كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث. فقال يا محمد تركتني اتكفف قريشا ما بقيت. فقال فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجه هذا فإن حدث لي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثى فقال وما يدريك فقال أخبرني به, ربي أخبرني به ربي تعالى فقال فأشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل قال العباس فأدلني الله منها عشرين عبدا. كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأذناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية وأعطني زنزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي نوتكم <تصفيق> خيرا مما أخذ منكم هذا ذكره ويغفر لكم قال وأنا أنتظر المغفرة من ربي وإن يريد أي الأسرة خيانتك نقض ما عاهدوك فقد خالوا الله من قبل أي من قبلك بكفره فأمكن منهم ببدر قتلا وأسرا والله عليم حكيم أي فإن عادوا فسيمكنك الله أو فسيمكنك منهم ونزل في المهاجرين إن الذين آمنوا وهاجروا أي هجروا قومهم وديارهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونزل في الأنصار والذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه أي أسكنهم منازلهم ونصروا أي ونصرهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض دون قرابتهم من الكفار في الدين والحلف والنصرة والميراث وكان المهاجرون والأنصر يتورثون بالهجرة حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة نسخ بقوله وأولو الأرحال بعضهم أولى ببعض عن قضية أنهم كانوا يتورثون هذا ثابت وأنها نسخت هذا أيضا ثابت أما جعل الأمد لفتح مكة وكان أين في أول بعضهم أقول بعض أقول نزلت في هذا الوقت يعني في هذا فيه نظر يعني تكلمون في الأمد في غاية الأبر في قال هنا قال حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أي لا توارث بينهم حتى يهاجروا إليكم إليكم قرأ حمزه ولاياتهم بكسر الواو والبقونه بالفتحه ومعناهما واحد كالدلاله والدلاله وقيل بالفتح معناه النصر وبالكسر الاماره وان استنصروكم في الدين اي المؤمنون الذين لم يهاجروا فعليكم النصر اي فواجب عليكم ان تنصروهم على المشركين الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق اي عهد فلا تنصروهم عليه والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض في الموارثه والنصره فلا تولهم انص إلا تفعلوا أي إن لم تفعلوا ما أمرتم به من النصرة على الكفار والتواصل تكن تحصل فتنة في الأرض بقوة الكفر وفساد كبير بضعف الإسلام والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الكاملون في الإيمان حققوا إيمانهم بتعجيل مقتضاة من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق لهم مغفرة ورزق كريم لا تبعة ولا منة فيه وهو طعام الجنة وكررت هذه الآية لأن بعضهم هاجر قبل الحديبية وبعضهم بعدها وبعضهم ذو هجرتين هجرة الحبشة وهجرة المدينة الآية الأولى لأصحاب الهجرة الأولى والثانية للثانية والذين أمنوا من بعد أي بعد السابقين إلى الهجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أي من جملتكم لطف تعالى باللاحقين فجعله من السابقين وقال الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال اللوح المحفوظ فنسخ التوارث بالهجرة ورد الميراث إلى اولي الارحام إن الله بكل شيء عليم قال صفة مناسبه لنفوذ هذه الاحكام واختلف الائمه في توريث ذوي الارحام ممن لا سهم له في القرآن ونستطر فيه الكلام على ميراث ذوي الأرحام ولكن يعني ينتبه وهذا غمر يعني معلوم أن وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الوارد فيه الآية ليس هو ميراث ذوي الأرحام في التقس والا فميراث الإرث بالرحم إرث ذوي الأرحام هذه مسألة يعني كثير من الفقهاء لا يقولوا بها اصلا إرث عنده عنده أصحاب فروض وعصابات الآية هنا أوسع من ذوي الأرحام في الذي ذكره هنا قال اختلف الأئمة في توريث ذوي الأرحام مما لا سهم له في القرآن وهم كل ذي قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفاً أولاد البنات الذكور منهم والإناث وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبن الإخوة من الأم والعمات والأخوال والخلات والجد أبو الأم والجدلة أم أبي الأم ومن أدل بهم فذهب ملك والشافعي أنهم لا يورثون وبيت المال أولى منهم وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنهم يورثون استدلالا بالآية الشريفة وبقوله الخالو وارث من لا وارث له قالوا يقدموا الرد عليهم فإن كان الرد اللي هو في قسمة المواري فإن كان وطبعا وفي فرق بين مذهب أبي حنيف ومذهب أحمد في كيفية الميراث كيفية التقسيم فإن كان الميت ذو فرض لم يستغرق المال وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة فالفاضل مردود عليهم على قدر سهامهم للآية الشريفة ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مال فلالوارث ولا يرد على الزوج والزوج لأنهما ليس من أول الأرحام هذا الذي يذكره في بيان قوله ويقدم الرد عليه يقدم الرد على ذوي الرحم قال وإذا لم يكن للميت عصبة مش لازم بقى نقف تفصيلا يعني محلها في الطبق فلو إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد الميراث لذوي الأرحام ممن ذكر من الأصناف واختلف مورثاهم هو بحنيف في كيفية توريثهم. فقال ابو حنيفه يورثون على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب كما له بنت بنت بنت وأب أم فهو أولى لأنه أقرب وإن كان أبا أبي أم وعمة أو خالة فهي اولى لأنها أقرب ونحو ذلك فإن استووا في القرب والإدلاء فإن اتفقت الآباء والأمهات فالمال بينهم على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين مثاله بنت بنت ابن وبنت بنت ابن المال بينهم على السواء وكذلك ابن بنت بنت وابن بنت بنت وإن كان بنت بنت وابن بنت بنت المال بينهما أثلاثا وإن اختلف الأمهات والآباء فعند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهم الله العبرة لأبدانهم لا لأصولهم لأن ذوي الأرحام إنما يورثون بالقرابة كالعصبات وكل واحد مستبد بنفسه في أصل الاستحقاق فتعتبر الأبدان كالعصبات وعند محمد وهو أشهر, وهو أشهر رواية عن أبي حنيفة العبرة لأصولهم يقسم المال على أصولهم، ويعتبر الأصل الواحد متعددا بتعدد أولاده، ثم يعطى لكل فرع ميراث أصله، ويجعل كل أنثى تدل إلى الميت بذكر ذكرا، وكل ذكرين للاعتبار الأصول، وكل ذكر يدل إلى الميت بأنثى أنثى، سواء كان إدلائهم بأب واحد أو بأكثر أو بأم واحدة أو بأكثر، ثم يقسم سهام كل فريق بينهم بالسوية إن اتفقت صفاتهم. وإذا اختلفت فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن الفروع إنما تستحق الميراث بواسطة الأصول يجب أن تكون العبرة للأصول وقال أحمد يورثون بالتنزيل وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به تجعل قال فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وأولاد الإخوة من الأم كأبائهم والأخوال والخالات واباء الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأبي ثم تجعل نصيب كل وارث لمن ادلى به فإن ادلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يورثون بالرحم المجرد هذا مختلف عن كلام اللي كان فاستوى ذكورهم وإناثهم كولد الأم وارد فأيك الكلالة يعني تولد الأم وارد قسم فيه بلئ السوية فهذا كذلك وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهم وإن اختلفت منازلهم من المدلي به جعلته كالميف وقسمت نصيبه بينهم على ذلك وأسقط البعيد بالقريب إن كان من جهة واحدة كخالة وأم أبي أم أو ابن خال الميراث للخالة <تصفيق> لأنها تلقى الأم بأول درجة وإن كان من جهتين نزلت البعيدة حتى يلحق بورفه سواء سقط به القريب أو لم يسقط كبنت بنت بنت وبنت أخ طبعا فيش حاجة اسمها وبنت أخ لأخ وذكره بعدها قال المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد يعني كأنها حجبته فإنها وبنت أخ لأم وبنت بنت البنت كأنها تنزل قلنا نزلت البعيد حتى يلحق بوريفه وبعد كده إيه؟, إيه منزلة البنت. قال وبعد ذلك بنت أخي لام فسقط بنت أخي لأم. قال المال لبنت البنت بالفرض والرد. تأخذ نصف ونصف فرض ونصف رد. قال اتفق الأربعة على أن من مات ولا وارث له من ذوي فرض ولا تعصيب ولا رحم. فإن ماله لبيت مال المسلمين، ثم اختلفوا في صرف التركة إلى بيت المال. عند كما ذكر سابقا عند الشافعي وعند الشفعي عند مالك والشافعي بعد ذوي الفرض والتعصيب ينتقل لبيت المال عند أبي حنيف وأحمد بعد ذوي الفرض والتعصيب ينتقل للراحم فإن لم يكن في بيت المال، ثم اختلفوا في صرف التركة إلى بيت المال فقال الشافعي ومالك تصرف إرثاً. وقال أبو حنيفة وأحمد ليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة والله أعلم قال سورة التوبة مدنية وآيها 129 آية وحروفها 1887 حرفا وكلمها 2497 كلمة قال سعيد زبيل قلت ان عبس رضي الله عنهما سوره التوبه فقال تلك الفاضحه ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينه الا تدعى احد فعن حذيفه رضي الله عنه قال انكم تسمون هذه السوره سوره التوبه و سوره العذاب والله ما تركت احدا الا نالت منه اهل المدينه يسمونها التوبه واهل مكه يسمونها الفاضحه وسميت التوبه لان فيها التوبه على المؤمنين والفاضحه لانها تفضح المنافقين ومن أسمائها المخزية لأنها تخزيه والمقشقشة لأنها تقشقش من النفط تبرئ منه والمبعثرة لأنها تبعثر أسرار المنافقين، والمشردة لأنها تشرد بهم والمثيرة لأنها تبحث عن حال المنافقين وتثيرها والحاثرة لأنها حفرت على قلوبهم والمنكله لأنها تنكل بهم والمدمثقة لأنها تدمدم عليهم وسورة العذاب لتضمنها معناها <تصفيق> أكثر السور, أكثر السور أسماء بعد سورة الفتاة سورة التوبة قال واختلف في سقوط البسملة من أولها تقيلة كان من شأن العرب في زمن الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا لم يكتبوا فيه البسملة فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ولم يستهل في ذلك على ما جرت عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر باسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع القوال فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقولوا ضعوا هذه الآية في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الامثال مما نزل بالمدينة وبراءة من آخر ما نزل وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وكانت تدعيان القرينين قال ابن العربي هذا دليل على أن القياس أصم في الدين ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة رضي الله عنهم كيف نحوا إلى قياس الشبه عند عدم النص ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأمثال فألحقوها بها فإذا كان الله قد بين القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام فقيل سورة الأمثال وبراءة سورة واحدة كلتا هما نزلت في القتال تعدان السابعة من الطوال وهي سبع وما بعدها المئون لأنهما معا مئتان وأربع آيات فهما بمنزلة إحدى الطوال وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبوا المصحفة في خلافة عثمان فقال بعضهم الأمثال وبراءة سورة واحدة أو براءة سورة واحدة وقال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجه لقول من قالهما سورتان وتركت بسم الله لقول من قالهما سورة واحدة فرضي الفريق قريم وسئل علي رضي الله عنه عن تركه البسمله في براء فقال بسم الله الرحمن الرحيم و وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان قال القرطبي والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في سورة في هذه السورة وهذا من قل عن من قبل القرطغية وتقدم ذكر احتلاف العلماء والقراء مستوفا في حكم البسملة بين كل سورتين سوى براءة عند الكلام في البسملة في أول التفسير وملخصه أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة سوى براءة ومذهب أحمد وأبي حنيفة أنها آية مستقلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره اتداؤها بها ومذهب مالك أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها وإنما كتبت للتيامن والتبرك بها مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل وأن بعضها آية من الفاتحة في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في آية الرحمن الرحيم وأما مذاهب القراء فيها فقد أجمعوا على حذفها بين الأنفال وبراءة وكذلك في الابتداء ببراءة وأما الابتداء بالأي وسط براءة ففيه خلاف ويجوز بين الأمثال وبراءة كل من الوصل والسكت والوقف لجميع القراء إذا لم يقطع على آخر الأمثال فالقطع هو قطع القراءة رأسا فوك الانتهاء والوقف هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيها عادة بنيات استئناف القراءة والسكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقت عادة من غير التنفس والله أعلم قوله تعالى براءة قال خروج من الشيء ومفارقة له بشد والتقدير هذه براءة من الله ورسوله مبتدأ خبره إلى الذين عاهدتم أيها المؤمنون من المشركين والمعنى أن الله ورسوله قد برئ صلى الله عليه وسلم قد برئ من العهد الذي عاهدتم به المشركين رؤي أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل المشكون ينقضون عهودا كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله بنقد عهودهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهدهم عاما على ألا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات وأصحابه كلهم راضون بذلك فكانهم عاهدوا فنسب العهد إليهم عاهد <تصفيق> قال وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم منسوب إليهم يؤاخذون به اذ لا يمكن غير ذلك لأن تحصيل الرضا من الجميع متعذف فيسند إلى الجميع قال فإذا عقد الإمام لما يرى من المصلحة أمرا لزما جميع الرعايا فسيح في الأرض قال فسيح رجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم سيح في الأرض أي فيها آمينين طبعا رجع من الخبر الآية السابقة فيها, فيها خطاب أيضا لكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الذين عاهدتم من المشركين رجع من الخبر في قوله من المشركين هذا خبر عنهم على الغيبة إلى الخطاب في فسيحه هذا يخاطبون به أي كلهم سيح في الأرض أي فيها آمينين أربعة أشهر تأجيل من الله للمشركين. فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفع إليها ومن كانت مدته أكثر منها حط إليها ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله يقتل حيث أدرك ويؤثر إلا أن يتوب وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر فأما من لم يكن له عهد وهذا يأتي أيضا في تفسير فإذا سلخ الأشهر الحرم إن هي هذه الأربعة من يوم الحج الأكبر إلى عش من ربيع الآخر فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله سلاخ المحرم وذلك خمسون يوما وقيل الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحج والمحرم والأول أصوب وعليه الأكثر والأول أصوب وعليه الأكثر لأنهم إنما أبلغوا بذلك حتى إن كان النزول حتى إن كان النزول متقدما عن يوم الحج الأكبر لكن إبلاغهم كان في يوم الحج الأكبر يعني السامع لا شأن له به سامع من الكفار يعني لا شأن له هو يعلم الأجل بوقت النزول يعني ما يسمعه في هذا اليوم قالوا والأول أصوب وعليه الأكثر واعلموا أيها الناكثون أنكم غير معجزي أي فائت الله بعد الأربعة أشهر وان الله مخزي مذل الكافرين بالقتل في الدنيا والعذاب في الاخره قال ونزلت براءه سنه ثمان من الهجره وفيها فتحت مكه فلما كان سنه تسعه تجهز النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ان المشركين يدخلون بالبيت عراه فقال لا اريد ان ارى ذلك فبعث ابا بكر اميرا على الموسم ليقيم للناس الحج فبعث معه باربعين ايه من صدر براءه ليقاها على اهل الموسم ثم ضعت بعده عليا على ناقة العضباء ليقرأ على الناس صدر براءه وأمره أن يؤذن بمكة وميناء وعرفة أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرق ولا يطوفوا بالبيت عريان فراجع أبو بكر وقال يا رسول الله أنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي أما ترضى أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض قال بلى فصار أبو بكر أميرا على الحاج وعلي يؤذن ببراءه وكان من عادة العرب في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من قومه أقربهم إليه نسبا. فلما كان قبل التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وحدثهم عن مناسكهم واقام للناس الحج والعرب في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج حتى إذا كان يوم النحر قام علي عند جمرات العقبة وأذن في الناس بما أمر ربه من الآيات وألا يطوط بالبيت عريان وأن يتم إلى كل عهد عهده وإن لم يكن عهد فعهده أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن لا يجمع المسلمون والمشفون بعد عامهم هذا فقال المشفون الناكثون أخبر ابن عمك أن قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأن ليس بيننا وبينه إلا طعن بالرمح وضرب بالسي قوله أنها نزلت في العام الثامن ويكون كل هذه المدة إلى قراءتها يعني هذا في الروايات الأخرى ما يعارضه، في الروايات الأخرى ما يعارضه، هو ذكر هنا أن نزل في العام الثامن الذي كان فيه الفتح، ثم قراءته على المشكين كان في الحج الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه، فالحج اللي كان عليه الشهيد أبو بكر هذا في آخر العام، هذا في آخر العام الثالث، فيعني على أي حال الروايات هنا هناك ما هو أثبت مما يعارض الزمان المذكور في نزول الآية في العام الثامن. قال وأذان عطف على قوله براء أي وإعلام من الله ورسوله مبتداً خبره إلى الناس يوم الحج الأثبر قال هو يوم عرفة والحج الأصغر العمر لنقص عملها طبعا قوله هنا هو يوم عرفة هذا القول في التفسير ولكن هو يعني حتى وإن اختاره هو الكلام هنا متعارض مع ما ذكره سابق يعني هو ما ذكره سابقا في الخبر أنه حتى إن هذا كان في يوم النحر عند رمي جمرة العقبة عليه. عليٌّ و نادى فيهم فهذا يكون في يوم النحر أن الله بريء من المشركين يقول أي من عهودهم ورسوله قال قراءة العامة برفع رسوله مكتبأ خبر أي ورسوله بريء أيضا من المشركين وقرأ يعقوب ورسوله بنصب اللام عطفا على اسم أن أن الله ورسوله قال ولا يجوز عطفه على المشركين لأنه كفر وتقدم في أول التفسير عند شكل القرآن ونقطه أن ساب وضع الإعراب في المصاحف أن أبا الأسود الدؤالية التابعية البصرية حكي أنه سمع قارئا يقرأ أن الله بريء من المشكين ورسوله بكسر الله فأعظمه ذلك وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله ثم جعل الإعراب في المصاحف قال تلخيصه, تلخيص الآيات تلخيصه براءة وأعلام من الله ورسوله بأل عهد لناكث قولوا فإن تبتم قال من الكفر ونقض العهد فهو خير لكم وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله لا تعجزونه ولا تفوتونه في الدنيا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الآخرة إلا الذين عاهدتم من المشركين قال استثناء من المشركين لا من الذين كفروا لفنعية الآية السابقة قال استثناهم من المشركين وهم بنوا ضمرة حي من كنانة أمر صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدته وكان قد بقي بينها تسعة أشهر والسبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد وثبتوا عليه وهذا معنى قوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدكم ولم يظاهروا يعينوا عليكم أحدا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم ادوه إليهم إلى مدتهم لعلها كاملا ملا مثلا أو كاملا ولا تجروهم مجرى الناكثين إن الله يحب المتقين تنبيه على أن تمام عهدهم من باب التقوى فإذا سلخا قضى الأشهر الحرم التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها وقيل لا حرم لأن الله تعالى حرم ما فيها على المؤمنين دماء المشكين والتعرض لهم المعنى إذا مضت المدة المضروبة التي يكون معها سلخ الأشهر الحرم وأصل الانسلاف خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشاف وهذه المذكورة سابقا التي ذكر أنها تنتهي في ربيع الأخ أقتلوا المشيكين الناكفين حيث وجدتموهم من حل وحرم وقضوهم وأسروهم والأخيذ الأسير وحصروهم احبسوهم وقعدوا لهم كل مرصد على كل طريق والمرصد كل مكان يرصد منه العدو أي يرقب فيه لتأخذهم من أي وجهة توجهوا. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تصديقا لتوبتهم وإيمانهم فخلوا سبيلهم اتركوهم يدخلون مكة ويتصرفون في البلاد أفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله فالكفار مخاطبون بالإيمان بالاتفاق وبالفروع عند الشافعي وأحمد فقال الكفار الحنفية ليس مخاطبين بالفروع وهو قول مالك ويأتي ذكر حكم ترك الصلاة ومانع الزكاة في سورة الماعون إن الله غفور لمن تبى رحيم به وإن أحد أي وإن جاءك أحد من المشركين نقدر فعل المأمور من المشركين المأمور بقتلهم استجارك قال استأمنك بعد انسلاخ الاشهر الحرم طبعا لو يتكلم في التركيب يقول وإن استجارك, استجارك أحد قال استأمنك بعد انسلاخ الاشهر الحرم فأجره قال فأمنه حتى يسمع كلام الله أي قراءتك كلام الله ليعلم شرائع الإسلام ثم أبلغه مأمنة الموضع الذي يأمن فيه وهو در قومه إن لم يسلم فإن قاتلك بعد فاقتله ذلك المامور به من الإجارة بأنهم قوم جهلة لا يعلمون دين الله فهم محتاجون إلى سماع كلامه ولا خلاف بين الإمة في جواز أمان السلطان لأنه مقدم للنظر والمصلحة وكذا أمان الحر جائز بالاتفاق يعني إذا أجار أحد المسلمين كافر. قال وكذا أمان الحر جائز بالاتفاق. وأما العبد المسلم إذا أمن شخصا أو مدينة فقال الثلاثة يمضي أمانه مطلقا. وقال أبو حنيفة لا يمضي إلا أن يكون سيده أذل له في القتال. كيف يكون المشكين عهد؟ قال استفهم بمعنى الإنكار والاستبعاد. المعنى ممتنع ثبوت عهد المشكين عند الله وعند رسوله. وهم يغدرون وينقضون العهد ثم استثنى فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وهم قبائل بني بكر وبنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديل إن دا المشدد مكسورة وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة والالعبارة كأني فيها شيء يعني. يقولهم قبائل هو بنو ضمر بنو أديا هذه من بني بكر هل هي في الأصل تكون وهم قبائل بني بكر ثم يأتي ما بعدها بدلا منها يعني وهم قبائل بني بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو بغير الله عالم. قال فما استقاموا لكم أي فما قاموا على الوفاء بعهدكم فاستقيموا لهم أي فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن الله يحب المتقين تقدم تفسيره كيف أعاد الإنكار والاستبعاد أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم يظهروا بكم لا يرقبوا قال يحفظوا هذه ظا فيكم إلا انقرابة ولا ذم عهدا والذمة في اللغة عبارة عن العهد وفي الشارع عبارة عن وصف يصير فيه أهل الإيجاب والاستحباب طبعا الكلام هنا على المعنى اللغوي يعني قول ذك المعم الشرعي هو الذمة التي يتعلق بها إيجاب أو استحباب هذا يعني وكأنه يعني إذا ذكر صفراضا فلا بأس يعني لكنه لا يتوهم أن المقصود هنا هذا يردونكم بأفواهم قال يظهرون الجميل ويظمرون القبيح وتائب قلوبهم الإيمان وأكثر فاسقون ناقض العهد لأن منهم من وفى هذا لأنه قال وأكثر اشتروا بآيات الله استبدلوا بالقرآن ثمنا قليلا من حطام الدنيا ونيل الشهوات وذلك أنهم نقضوا العهد بأكلة أطعمهم أبو سفيان فصدوا عن سبيله أي فمنعوا الناس من الدخول إلى دينه إنهم ساء ما كانوا يعملون عملهم هذا لا يرقون في مؤمن إلا ولا ذمة لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون فإنهم لا يبقون عليكم إن ظفروا بكم وأولئك هم المعتدون بنقد العهد فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم اي فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ونفصل الآيات نبينها لقوم يعلمون قال ابن عباس خرمت بهذه الآية دماء اهل القبلة وإن نكثوا أيمانهم قال نقضوا عهودهم من بعد عهدهم يعني مشيكي قريش وطعنوا في دينكم عاب الإسلام فقاتلوا أئمة الكفر قال رؤوس المشركين وقادتهم نزلت في أبي سفيانا وأصحابه رؤساء قريش الذين نقضوا العهد قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وراوح عن يعقوب أئمة بهمزتين محققتين على الأصل والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين وروي عنهم وجه ان تجعلوا ياء خالصة مكسورة تخفيفا لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة وأبو جعفر يدخل بينهما ألفا مع تسهيل الثانية وهشام راوي بن عامر روي عنه ابن بعد بكسر الهمزة بمعنى إنهم لا إيمان لهم حقيقة لنقدهم العهدى فراءة العامة أيمان بفتح الهمزة جمع يمين وقرأ ابن عامر بكسر الهمزة بمعنى التصديق إنهم لا إيمان لهم أي إن لم يفي لكم وعابوا دينكم فقاتلوهم لعلهم ينتهون عما هم عليه واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد فقال أبو خنيفة ومالك لا تنعقد وسواء حنف حال كفره أو بعد إسلامه ولا صح منه كثار استشهادا بظاهر لا أيمان له وقال الشافعي أحمد تنعقد يمينه بدليل وصفها بالنك، وتلزمه الكثارة بالحنف فيها في الموضعينه ويكفر بغير الصد وأما الذمين إذا طعن في الدين بأن ذكر الله سبحانه بما لا يليق بجلاله أو ذكر كتابه المجيد أو رسوله الكريم أو ودينه القويم بما لا ينبغي فإنه ينتقد عهده عند مالك وأحمد سواء شرط ترك ذلك عليهم أو لم يشترط. وقال الشافعي إن شرط انتقاد العهد بها انتقد وإلا فلا فإذا انتقض عهده فقال مالك يقتل وقال الشفعي وأحمد يخير الإمام فيه قتلا ورقا ومننا وفداء ولا يرد إلى مأمنه وقال أبو حنيفة لا ينتقد عهده إلا باللحاق بدار الحرب أو أن يغلب على موضع فيحاربوا فيصيروا أحكامهم كالمرتدين أو فيصير أحكامهم كالمرتدين إلا أنه إذا غفرنا بهم نسترقهم ولا نجبرهم على الإسلام ولا على قبول الذمة فإن أسلم لم يقتل بالاتفاق ثم حرض المسلمين على قتالهم فقال تعالى ألا تقتلون قوما نكثوا إيمانهم قال نقضوا عهودهم وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعهم وهموا باخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يوم بدء وذلك أنهم قالوا حين سلم العير لننصرف حتى نستأصل محمدا وأصحابه ثم وضخهم على خوفهم منهم فقال تخشونهم فتتركون قتالهم فالله حق من غيره أن تخشوه فقاتلوا اعداءه إن كنتم مؤمنين ثم شجعهم عليهم فقال قاتلوهم يعذبهم الله قال يقتلهم الله بأيديكم ويخزهم يذلهم بالاسر والقتل قال رويس عن يعقوب ويخذهم بضم الهاء والباقون بالكسر ويقنصركم عليهم ويشفي صدوره ويبرئ داء قلوب قوم مؤمنين بما كانوا ينالونه من الاذى منهم ويذهب غيظ قلوبهم قال كربها ووجدها ويتوب الله على من يشاء قال فيهديه الإسلام كابي سفيان وعكلمة ابن ابي جل وسهل بن عمرو الذين استنوا بعد ذلك وقراءة العامة ويتوبوا برفع الباء استئنافا إخبارا عن توبتي على من أسلم وقرأ رويس عن يعقوب بخلاف عنه بنصب الباقي ويتوب على تقديري وأن يتوب أو حتى يتوب والله عليم بما كان وسيكون حكيم لا يفعل شيئا عبثاه أم حسبتم؟ قال أظننت خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب ولما يعلم الله أي ولما ير الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة قال وليا خاصا من المشركين وخاصة الرجل وليجته أي لا تتركون حتى يتبين المخلصون والمجاهدون منكم قرأ الكسائي وليجة بإمالة الجيم حيث وقف على هائئة التأنيث والله خبير بما تعملون يعلم غرضكم منه ولما أسر العباس يوم بدر وعيره المسلمون بالكفر وقطعة الرحم وأغلظ علي له القول قال العباس أما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسن محاسننا فقال له علي ألكم محاسن فقال نعم إن نعمر المسجد الحرام ونحجب التعبة ونسقي الحاج فنزل ردا عليه ما كان أي ما جاز ولا ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله قراب عمرو بن كثير ويعقوب مسجد الله على التوحيد والمراد الكعبة والباقون مساجد على الجمع والمراد جنس المس والمراد جنس المساجد والكعبة داخلة فيه المعنى ليس لهم الجمع بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر بإذلال الشرك وتكذيب الرسول وعبادة الأصنام وقول النصراني أنا نصراني وقول اليهودي أنا يهودي قال ونصب شاهدين على الحال أولئك حبطت أعمالهم لأنها لغير الله وفي النادي هم خالدون لكفرهم ثم قال إنما يعبر مساجد الله اتفق جميع القراء على الجمع في هذا الحرف لأن الحرف كلمة مساجد في هذه الآية لأن المراد به جميع المساجد من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله لم يترك أمر الله خشية من غيره وعمارة المسجد بناؤه ورم متشعثه وكنسه والصلاة والذكر ودرس العلم الشرعي فيه وصيانته مما, مما لم يبن له كحديث الدنيا ونحوه وفي الحديث يأتي في آخر الزمان ناس من أممته يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة ويحرم البصاق في المسجد بالاتفاق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها خطيئة وسيئة وكفرته أن تواريه ومن يفسق في المسجد استهزاء به كفر بغير خلاف وكذا لو بسق على القرآن بقصد الاستهزاء وأما حكم القاضي في المسجد فيأتي ذكر الحكم فيه في سورة الجن إن شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعسى من الله واجب أي أولئك هم المهتدون قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشدوا له بالإيمان وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه فقال عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة قال رويا عن نعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام فقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه ففعله فأنذر الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والسقاية والعمارة مصدر سقا وعمر وروي عن أبي جعفر أنه قرأ سقاة بضم السين وحذف الياء بعد الألف وعمارة في العين وحذف الألف على جمع ساقي والعامر تقدير أجعلتم أصحاب سقاية الحج طبعا تقدير هذا على قراءة الجمهور يعني على قراءة المصدر فقول أجعلتم سقاية الحاج فقال أجعلتم أصحاب السقاية لماذا قدر هنا؟ قدر هنا لأن بعد ذلك في التشبيه كمان آمن. فيقول أجعلكم أصحاب السقاية كمان آمن. ولو تركها كذا وهي على المصدر يباجعلكم سقاية العسر يقدر في بعض الكافية. جعلتم سقاية الحاج كفعلي من آمن أو كإيمان من آمن. فالكلام هنا يعني في تركيب العبارة هنا في كلام المفسر. وده بيتكرر يعني ولعله من النقل من أكثر المصدر وأحيانا قد يقع شيء من الغفلة في قد يقع مثل هذا للناس يعني أثناء النقل قال تقديره أجعلتم أصحاب سقايات الحاجي وأصحاب عمارات المسجد كمن آمن قال كإيمان من آمن يعني هنا يعني إذا قل أصحاب سقايات بل أقدر كإيمان من آمن إنما أقول كإيمان من آمن إذا لم أقدر أصحاب ظن المعنى واضح هذا يشبه آيات أخرى في القرآن مثل ليس البر ونحوها قالت من آمن كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله المعنى إنكار أن يشبهها أعمال المحبطة بالمؤمنين إنكار أن يشبه المشركين مثلا وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم يعني هي لو كانت أن ما أي يشبه تبقى المشركون أيضاً؟ أن يشبه المشركين هي لو هذه المشركون إنكار أن يشبه المشركون يعني لو كانت مرفوعة يستقيم الكلام أو سنحتاج بأن يكون في ضمير فاعل يكون هذه مفعول وأصلاً أعمالهم يعني هذا الكلام أصلاً فيه خطأ في في ضبط الكلام أعمالهم بعد ذلك مرفوعة قال إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المخبطة أو أن يشبه المشركون وأعمالهم المخبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ثم قرر ذلك بقوله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين تنبيه على أن التسوية بينهم ظلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعلى رتبة عند الله ممن افتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وأولئك هم الفائزون الظافرون بأمنياتهم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال دائم قرأ حمزة يبشرهم بفتح يائي وتخفيف الشين وضمها من البشر وهو البشر البشرة والبشارة وقرأ الباقون بضم اليائي وتشديد الشين وتشديد مكسورة من بشر المضاعف على التكثير والبشر والتبشير والإبشر لغات فصيحات وقرأ عاصم برواية أبي بكر وربوان بضم الراء والباقون بكسرها خالدين فيها أبدا أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل إن الله عنده أجر عظيم نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المر القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أن أستغفروا فأنت